أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذجزيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا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 افَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ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 ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس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 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَفِيفًا فَمَررَتْ بِه فَلَمَّا أَسْقَلَ الد الدَّع وَلهَّهَا رَبَّّهُ مَا لَ إِ آتَيتَنَا أَصَالِ حَ مِنَ الشَّكِرين فَلَمَّا آتَاهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُما فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ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 ام لَهُمْ أَعْيُنٌ يَبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرون إليك وهم لا يبصرون خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بالله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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قُل لِّئِن آللَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مؤمنين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 فَا أَخْرَرجَكَ رَبّكَ منِن بَيتِكَ بالِالحَّ وَإِنَّ فَريقًَا مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَالِهُون يجادِلونَكَ فِي الحَِّ بَعْدَمَا تَ بَييَنكَ أََّمَا يُساقُونَ إلى المَوْوت وَهُم يَظُرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أن غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ عَادَةَ الْمُكَذِّبِينَ لِيُحِقَّ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 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحذفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 فَأَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُم فَآوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعت وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ الله اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيَا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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ